بسم الله الرحمن الرحيم الفلام را تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن آذر الناس أن آذر 121-الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 122-إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إدنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أ فلا تذكرون إليه موجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدؤ الخلق ثم ما يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون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 فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَانِبِهِ أو, أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا يَمْكُثُ عَلَىٰ نَارِهِ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّ ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتَأْتِي بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنْ 111. أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 113. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون 114. فمن أظلم منكم 117. ومن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون 118. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله لا وما تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون 110. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا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 لهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين لوددين لإن جئتنا من هذه لنكون من الشاكرين فلما أجأهم إذاهم يبغون في الأرض بغير الحق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 111. ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 112. للذين أحسن الحسنى وزيادة 113. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة 114. أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 119. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين 110. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ سَمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ أم من يملك السمع والأبصار وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأما تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هالمن شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيدو قل الله يبدأ الخلق ثم يعيدو فأنتم فكون قل هالمن شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَم مَّن لَّا يَهْدِي أَمَّن أم لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهدى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 119. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون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 أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورةٍ مثله ودعوا من استقعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولم ما يأتهم تأويله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 124. أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون 125. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون 126. ومنهم من ينظر إليك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 قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَإِنَّ مَرْيَمَ كَانَتْ عَاقِرًا وَكَانَ لَهَا مِن رَّبِّهَا وَلِيٌّ وَفَاضَتْ بِهِ رَحْمَةٌ مِّنْهُ وَقَامَتْ صَبْرًا وَتَوَاضُعًا وَدَعَتْ رَبَّهَا بِدَعْوَةٍ خَاشِعَةٍ خَالِصَةٍ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 اتُمْ بِتَسْتَعْجِلُونَ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ وَلَمْ ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقُّهُ قُلْ إِنِّي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أن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 لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِن سُلْقَانِ بِهَا ذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَوُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ماتعون في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ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 114. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم 115. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا, ألقوا ما أنتم ملقوم 116. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله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 على خوف من فرعون وملئهم أي يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن ثُمَ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ تَعَالَى تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 112. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا 113. واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين 114. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا 114. ليظلوا عن سبيلك 115. ربنا طمس على أموالهم 116. واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما 119. ولا تتبعني سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم في الرعون وجنوده بغوا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو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 قلوا ماذا في السماوات والأرض وما تُبْنِ الآيات ونُذُر عن قوم لا يؤمنون فهل يَتَظُرُونَ إِلاَّ مِثْلَ أَيِّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَاتَظُرُوهُ إِنِّي مَعَكُم مِنَ الْمُتَوِّلِينَ ثُمَّ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 114. وأمرت أن أكون من المؤمنين 115. وأن أقم وجهك للدين حنيفا 116. ولا تكونن من المشركين 117. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 118. فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين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 119. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 110. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ فضل بِفَضْلِهِ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ 115. وهو على كل شيء قدير 116. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستغفوا منه 117. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون 118. إنه عليم بذات الصدور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 115. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا 116. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة لا يقول إنما 111. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 112. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضًا مِّمَّا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَائِنٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترياته ودعوا من استفعت من دون الله إن كنتم صادقين فإِلَّا لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا أُزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون 110. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء 111. يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون 112. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون 113. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 113. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 114. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون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 117. وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون 117. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بقالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون 118. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم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 أفسهم إن إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 111. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين 112. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون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 119. ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح ارفع بسلام منا وبركات عليك وبركاته عليك وعلى أمم من ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم 114. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين 115. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 ولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وشهدوا أنني بريء مما تشركون من دونه فكذون جميع ثم لا تضرو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 ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرنه شيئا إن ربي على كل شيء حفيف ولما جاء أمرنا نجينا موده والذين آمنوا معه برحمه منا ونجيناهم من عذاب غليظ 111. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد 112. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قومهون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 كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت.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 119. لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم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 أبيهم وضاقت بهم ذرعاً وقال هذا يوم عصيب و جاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتهم أطهر لكم 119. فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد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 111. أليس الصبح بقريب 112. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها, وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود 113. مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد 111. وإلى مدين أخاهم شعيبا 112. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 113. ولا تنقصوا المكيال والميزان 114. إني أرأكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم 117. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين 119. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ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 117. لأنت الحليم الرشيد 118. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا 119. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه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 عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا يجرم أنكم شياطين أي يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقًا كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأْفَتُكَ لَرجمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ وَلَّوْا مُصَيْحَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كأن لم يغنو فيها ألا بُعد المديان كما بَعِدَ الثَّمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسُنَقَانِ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَأِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ 111. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار 112. وبئس الورد المورود 113. وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباد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 124. ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 125. وما نؤخره إلا لأجل معدود 126. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير من قول 112. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب 113. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم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 114. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين 115. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 116. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا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 وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا ثَبَتَ بِهِ فؤَادُكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمِلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا 117. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون